ما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 بلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُلَايَكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُلَايَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس ناسحسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تَشْهَدُونَ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 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنَّهِمْ الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا فلما جاءهم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَم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 انه على قلبك الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أن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 ما جاءهم رسولهم من عند الله مصدق لما معهم الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأن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 نَاسْمَعُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ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 أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ موسى من قبل؟ ومن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فقد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ود كثير مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ لو يردونكم من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 وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم, فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أعلم مما من مساجد الله أين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 مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تربع عنك اليهود ولن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 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ان طهر بيتي, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ علينا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ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 وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي, موسى وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقْ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 سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس، وهو اليوم الثامن من شهر شوال سنة 1391 هجرية، وهو اليوم الخامس والعشرون من شهر تشرين الثاني سنة 1971.